تنزير الكتاب الرغيب فيه من رب العلمين أم يقولون الثراء بل خلق من ربك لتنبر روما ما أتاهم من نذير من قبلك العلمين ما لكم من يوله من ولد ورشيع اذكروا تذكرون يدمر الامر من السماء سن خلق شيئا خلقا وما بدا خلقا فيه سامن مطهر ثم جعل نسله منه سلاسل يهمم من الماهي مهي ثم سوى ونفخ فيه بالروح وجعل لكم السمع والانصار Then the death of the dead The death of the dead Then the death of the dead بَيْنَهُم لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهُ أَكْبَر اللهُ أَكْبَر تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ثم أخي لهم من قرة أعين جزاهم بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن من كان فاسقا لا يسترون أما الذين آمنوا لمن الصالحات فلهم جنات الموى وزلهم بما كانوا يعملون وأما الذين آمنوا لمن الصالحات فلهم جنات الموى يُؤْمِنُونَ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ تُمِنُّونَ بِهِ تَكْذِبُونَ وَلَقَدْ كَذَّبُوا مِنَ الْعَذَابِ أَجْنَادٌ عَلَى الْعَذَابِ أَكْمَلُ نَعْلَمُ يَرَوْنَ وَمَنْ قَالَ لَهُمْ إِنَّكَ كَاهِنٌ آيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا that run and attempt to run away